اثنان استمع إلى العبارات التالية ثم أعدها ما هذا؟ هذا مطبخ هذا حمام هذا مرحاض هذا مدخل ما هذه؟ هذه صالة هذه غرفة النوم هذه غرفة الجلوس هذه غرفة الأطفال